أحوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العظيم له <تقلأ> ملك السماء على قسمات الارض في سته go وَالرَّسُولُ يَدْعُوُكُمْ لِتُمِنُوهُ بِرَبِّكُمْ وَقَدَّا خَذَمِ كنتم مؤمنين هو الذي على Ena til yukhricakum min ölümâtil nûr I <laughs> Bey o be <Sessizlik> aimanihim den yeri No. İmdatı, Ladinler Sūri babinahum bi sūrin lahubab قبل العذاب يناب Alu bena ve lekin kun fattan to mafsukun atrabastom watrabastom kumul amanin vahd فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم والكثير منهم فاسقون يعلمون وَدَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّينَ Diqqat ve kırdağlar kırdağın hasna, Ve وَالشُّهَدَاءُ أُقِيمَ دَرْبُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكذبوا بآياتنا أولئك وكذبوا يك يا الجحيم يا له mayahiy cun mayahiy عذاب شديد ومغفر وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله Hayatı var Dünyanın, ama hayatın illa وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ No, no, no. dan sa'u اللذين يبحلون وامرون الناس بالبخل ومن يدخل قَادِرٌ سَنَرُسِلُ نَبِيًّا بَيْنَنَا في ب شديد و ش د و م ن ا ya suru rosu قدار سلم نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم في ذريتهم ذَٰلِكَ كِتَابٌ فَمِنْهُمْ مُّنْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ SUMMA QAFEENA ALA ASTARIM BIRUSULINA WA تَايْنَا غُلْ إِنْجِيل وَآتَيْنَا وَجَعَلْنَا وجعلنا في قلوب الذين تبعوا فتبعوا رحمة ورهبان يتدبّر ورهبانة نبتدعها ما كتبنا عليها عليهم إلا بتقوى إلا بتقوى for me آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا بِرَسُولِهِ وَتِكُنْ كَفْلَيْنِ مِنَ الرَّسْمَتِ وَيَجْعَلُ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا فَتَمْشُونَ long وأن الفضل بيد الله العظيم لقد استمعتم إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من آخر سورة من الجزء السابع والعشرين سورة الحديد القاري الشيخ عبد الحميد القرية الفرفرية الطنوز هطاي اللهم ربنا تقبل منا هذا ما قرأناه ونور ما تلعناه مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينهم من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي ووالد والديه وإلى والدتي والد والديها اللهم اجعلها في قبورهما لظلم لظاماهم ولجوعهم غزاءا ول وحدتهم مؤنسا ولظلمتهم نورا اللهم رحمهم برحمة منك وأنت أرحم الراحمين واغفر يا ربي إن لهم ورحمهم وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لا إله إلا